وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميمة يبصرونهم يود المجرم لو يفتي من عذاب يوم إذن ببنيه وصاحبه وأخيه وفصيلته التي تؤيي وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهُ لَغَوْثٌ نَّزَّاعٌ لِّلشَّوَى يَدْعُو مِنَ الْأَدْبَرِ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا